يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم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 المؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رطوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول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 رسول من بعد ما تبين لهم الهداية ضر الله شيئا لي ضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أي الذين آمنوا اطيعوا الله واعطيع الرسول اطيع الله واعطيع الرسول ولا تبضروا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 تومهاونا تدعون لتنفقوا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن وَلَوْ يَسْتَبِدُّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ